بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والتسعون من التذكره فصل الإيمان بالدجال وخروجه حقه وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم لكن زعموا أن ما عنده مخاريق وحيل قالوا لأنها لو كانت أمورا صحيحة لكان ذلك إلباسا للكاذب بالصادق وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلك فإنه إنما ادعى الإلهية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله ليس بأعوار تنبيها للعقول على فقره وحدثه ونقصه وإن كان عظيما في خلقه ثم قال مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن ومؤمن كاتب أو غير كاتب وهذا الأمر مشاهد للحس يشهد بكذبه وكفره وقد تأول بعض الناس مكتوب بين عينيه كافر فقال معنى ذلك ما ثبت من سمات حدثه وشواهد عجزه وظهور نقصه قال ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في ادراك ذلك المؤمن والكافر وهذا عدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب لذلك وما ذكره من لزوم المساوات بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم لأن الله سبحانه وتعالى يمنع الكافر من إدراكه ليعترى باعتقاده التجسيب حتى يوردهم بذلك نار الجحيم فالدجال فتنة ومحنة من نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم فيقول لهم أنا ربكم فيقول المؤمنون نعوذ بالله منك حسب ما تقدم لا سيما وذلك الزمان قد خرقت فيه عوائد فليكن هذا منها وقد نص على هذا بقوله إن كل مؤمن كاتب وغير كاتب وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة وأما الكافر فمصروف عن ذلك بغفلته وجهله وكما مصرف عن إدراك نقص عواره وشواهد عجزه كذلك يصرف عن قراءة سطور كفره ورمزه وأما الفرق بين النبي والمتنبي فالمعجزة لا تظهر على يد المتنبي لأنه لازم منهم قلاب دليل الصدق دليل الكذب وهو محال وقولهم إنما يأتي به الدجال حيل ومخاريقه فقول, فقول معزول عن الحقائق لأن ما أخبر به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تلك الأمور حقائق والعقل لا يحيل شيئا منها فوجب ابقاؤها على حقائقها وسيأتي تفصيلها بعون الله سبحانه وتعالى باب ما يمنع الدجال أو ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذ خرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وذكر الحديث وفي حديث فاطمة قيس فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما أعيد فهما محرمتان علي كلتاهما الحديث وسيأتي وذكر أبو جعفر الطبري من حديث عبد الله بن عمرو إلا الكعبة وبيت المقدس زاد أبو جعفر الطحاوي ومسجد الطور رواه من حديث جنادة ابن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي بعض الروايات فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع فلا يبقى له موضع إلا ويأخذ غير مكة والمدينة وبيت المقدس غير مكة وبيت المقدس وجبل الطور فان الملائكة تطارده عن هذه المواضع باب منه وما جاء أمنه إذا خرج يزعم أنه الله ويحصر المؤمنين في بيت المقدس أبو بكر ابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الدجال قال وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف وأنه سيظهر في الأرض كلها فأنه سيظهر في الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس قال فيهزمه الله وجنوده حتى ان جدر الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مؤمن هذا كافر يستثر بي فقال أوف فتعال ويحتاج إلى تحقيق فتعال قتله وهنا في المطبوع مامي فقال قتله قال وليكون قولك حتى تبدو أمور يتفاج شأنها في أنفسكم تتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عن مراتبها أعيد وأصل الشجرة ينادي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 متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة حسن ابن ابي شيبة أربعة حسن الاسناد ابن ابي شيبة وسبق تخريجه باب منه وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وصفة حماره وساعة خطوه وفي حصره المسلمين في في جبال الدخان وكم يمكث في الأرض وفي نزول عيسى وفي نزول عيسى عليه السلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه مسلم عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال وفي رواية امرو بدل خلقه وفي حديث تميم الداري قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير حتى دخلنا الدير فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقه وأشده وثاقه أو أشده وثاقه الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى وعن ابن عمر أنه لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال قولا أغضبه فمتفق حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت يرحمك الله ما أرد ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبتي يغضبها أو من غضبتي يغضبها وسيأتي من أخبار ابن صياد ما يدل عليه أنه هو الدجال إن شاء الله سبحانه وتعالى وذكر قاسم بن أصبغة وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم أي قلة من أهله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 مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يريد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة يريد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله تعالى عليه وقامت الملائكة بأبوابهما ومعه جبال من خبز والناس, والناس في جهد إلا من اتبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة ونهر يقول له النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنة قال وتبعث معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسه ثم يحييها فيما يرى الناس فيقول للناس أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب ففر الناس إلى جبل الدخان وهو بالشام قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح مسلم متابع بعون الله عز وجل فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم ويجهدهم جهدا جهدا شديدا ثم ينزل عيسى عليه السلام فيأتي في السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم عليهما السلام فيقاموا للصلاة فيقال له تقدم يا روح الله وعيد فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله قوله ينماث كما ينماث الملح في الماء أي يذهب وينحل ويتلاشى وفي بعض الروايات وذكر أن حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوه من خطوة, إلى خطوة ميل ولا يبقى له سهل ولا له سهل ولا ولا وغز إلا يطأه ولا يبقى موضع إلا يأخذه غير مكة والمدينة حسب ما تقدم ويأتي الكلام في حكم أيامه. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرام السعفة في النار والصحيح أنه يمكث أربعين يوما كما في حديث جابر وكذلك في صحيح مسلم على ما يأتي في الكتاب بعد هذا باب من آخر في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات وسرعة سيره في الأرض وكم يلبث فيها وفي نزول عيسى عليه السلام ونعته وكم يكون في الأرض يومئذ من الصلاح وفي قتله الدجال واليهود وخروج جوج ومعجوج وموتهم وفي حج عيسى وتزويجه ومكته في الأرض وأين يدفن إذا مات صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد تقدم من حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن له جنة ونار فجنته نار وناره جنة أبو داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عن فوالله إن الرجل لا يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعثه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات في الحاشية واحد حسن الإسناد احمد إثنان ضعيف الاسناد عبد الرزاق عبد الرزاق سبق تخريجه ثلاثة صحيح الحاكم وصححه على شرط مسلم وأبو داود متابع بعون الله عز وجل مسلما عن أبي سعيد الخدري قال, قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبل رجال من المؤمنين فتلقاه, فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا حقا فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض ليس ربكم قد نهاكم أم تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيأمر به الدجال فيشج فيقول خذوه هو الصحيح قال فيأمر به الدجال فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوجع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول أما تؤمن به فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي فيستوي قائما فيقول أتؤمن بي فيقول ما فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف, قذف به في النار وإنما ألقى به في الجنة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عمد رب العالمين قال أبو إسحاق السبيعي يقال إن هذا الرجل هو الخضر وفي رواية قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل المدينة فيمتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال رأيتم إن قتلت هذا هذا تشكون في الأمر، فيقولون لا قال، فيقتله، ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني مني الآن قال، فيريد فيريد أي يقتله فلا يسلطه الله عليه خرجه البخاري وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقض من انقابها إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها فينزل بالسبخة وترجف ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق وفي رواية كل منافق ومنافقة خرجه البخاري في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان سبق تخريج الحديث متابع بعون الله متابع بعون الله عز وجل وعن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله و تبارك وتعالى عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ضمناه في طائفة النخل فقال ما غير الدجال أخوف, أخوف عليكم ما غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه, كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف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 وتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا ما كانت الذرن واسبغه درعا وامده خواصر ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه أو فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من أموالهم ويمر ويمر بالخربه فيقول فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية رميت الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المناره البيضاء شرقيه دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على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 لا يداني لاحد بقتالهم فحرز, جب فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمروا أوائلهم على بحيره, طبري بحيرة طبريه فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء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 حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك, بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها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 ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة زاد في أخرى بعد قوله مروة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء فيرمون فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبه دما في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان السابق نفسه